اما بعد نستهدف دراسه ومذاكره كتاب نزهه النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمه الله وكنا قد انتهينا من موضوع الصحيح او نوع الصحيح والمسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله واليوم بحول الله عز وجل نتناول النوع الثاني وهو الحديث الحسن الذي ذكره الحافظ بعد الصحيح نعم تفضل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فان خف الضبط اي قل يقال خف الطون خفوفا قل والمراد مع بقيه الشروط المتقدمه في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا شيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتراض نحو حديث المستور اذا تعددت الطرق وخرج باشتراط باقي الاوصاف الضعيف وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في احتجاج به وان كان دونه ومشابه له في انقسامه الى مراتب رفعها فوق بعض نعم نقرا كل الموضوع الحسن وبكفره طرقه يصح وانما نحكم له بالصحه عند تعدد الطرق وانما نحكم وفي نسخه يحكم او في نسختين يحكم وفي نسخه واحده نحكم نعم لان الصوره المجموعه قوه تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الاسناد الذي يكون حسنا بذاته لو تفرد اذا تعدد وحيث وهذا حيث ينفرد الوصف وفي نسخه يتفرد حيث ينفرد او يتفرد وكلاهما صحيح نعم فان جمع اي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فالتردد الحاصل من المجتهد في الناقل الاجتمعت فيه شروط الصحه او قصر عنها وهذا حيث يحصل منه التفرد في تلك الروايه وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين اثبات لذلك القصور ونفيه في نسخه الحسن قاصر عن الصحه وفي نسختين الحسن قاصر عن الصحيح ومحصل الجواب أن يتردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيحا باعتبار وصفه عند قوم وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده وعلى هذا يقول فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لان الجزم اقوى من التردد وهذا حيث التفرد والا اذا لم يحصل التفرد فاطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار اسنادين احدهما صحيح والاخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح صحيح فقط اذا كان فردا لان كثرة الطرق تقوي لان كثرة الطرق تقوي فانقل قد صرح الترمذي بان شرط الحسن ان يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الاحاديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه فالجواب ان الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وانما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه في نسخه هذا في نسختين في نسخه انما وانما عرف بنوع خاص منه هذا في نسختين وفي نسخة نوعا خاصا وهو ما يقال فيه حسن من غير صفة اخرى وذلك انه يقول في بعض الاحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن وصحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب في نسخة تقديم وتأخير في نسختين وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب كما قال وفي نسخه وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها صحيح غريب نعم وتعريفه انما وقع على الاول فقط وعبارته ترشد الى ذلك حيث قال وما قلنا في كتابنا حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا في نسخه قال في اواخر كتابه حيث قال في اواخر كتابه كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن فعرف بهذا انه انما عرف الذي يقول في حسن فقط اما ما يقول فيه حسن صحيح او حسن غريب او حسن صحيح علم لم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط او غريب فقط وكانه ترك ذلك استغناء لشهرته عند اهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط اما لغموضه واما لانه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه الى اهل الحديد كما فعل الخطابيه وبهذا التقرير يندفع كثير من الايرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما الهم وعلم نعم هذا كلام الحافظ ابن حجر في موضوع الحسن وهذه تقريراته واطل في ذكر بعض المسائل المتعلقه بالحسن وسنقف على كلامه فقره فقره وعلى مسائل هذا النوع فبعد ان عرض الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله الصحيح وذكر بعض مسائل المتعلقه به انتقل الى النوع الثاني وهو الحسن وهو من اقسام الحديث المقبول من اقسام الحديث المقبول وذكر في تعريفه الفرق بينه وبين الحديث الصحيح وجعل الفرقه في ذلك هو او يتعلق بشرط واحد وهو خفه ضبط الراوي خفه ضبط الراوي فاذا كان راوي الصحيح اشترط فيه تمام الضبط فراوي الحديث الحسن هو ما نزل عن هذه الدرجة وما خفى ضبطه وحفظه عن درجة أو عن مرتبة أصحاب الحديث الصحيح الذين اشترط في فيهم المرتبة العليا في الحفظ والإتقال وبين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله معنى الخفة المقصودة هنا وهي القلة وهي القلة فذكرها فقال فان خف الضبط اي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا ففسرها بما فسر به اهل اللغه كما جاء في تاج العروس وغيره قال وقيل خف خفوفا اذا قلوا وخفت زحمتهم وخفت زحمتهم اي قلت فوصف ابن حجر الحديث الذي يقل ويخف ضبط الراوي فيه وحفظه بانه حسن لذاته اي انه اكتسب الحسن بنفسه لا بشيء خارج عنه لا من طرق اخرى ولا من شواهد فليس له متابعات وليس له شواهد ترقيه الى الحسن بل اكتسب الحسن بذاته ونفسه بذلك الراوي الذي خف ضبطه واشار في هذا الكلام ابن حجر الى النوع الثاني من انواع الحديث الحسن وهو الحسن لغيره الحسن لغيره قال وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور اذا تعددت طرقه فهنا يشير الى النوع الثاني من انواع الحسن ف كلامه يدل على انه قسم الحسن الى قسمين كما قسم الصحيحه الى قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره كما سياتي هنا ذكر الحسن واشار الى الحسن ذكر الحسن لذاته وعرفه بين شروطه واشار الى الحسن لغيره اشار الى الحسن لغيره وسيذكره الحافظ ابن حجر في موضعه اللائق به بعد ذكره للحديث الضعيف لان الحسن لغيره اصله ضعيف اصله ضعيف فهو لم يعرف الان ولم يتكلم عليه باستيعاب انما ارجى الكلام عليه بعد ان يذكر الضعيف لكن هنا جاء موضع الاشاره اليه فقط وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الموضع من تعريف الحديث الحسن وتقسيمه الى قسمين هو كله مختصر لكلام ابن الصلاح في مقدمته او في كتابه في معرفه انواع علم الحديث لان الحافظ ابن الصلاح لما جاء الى ذكر الحديث الحسن ذكر تعريف الامام الترمذي عليه رحمه الله وذكر تعريف الخطابي ايضا ثم اراد ان يصوغ من هذين التعريفين تعريفاً للحديث الحسن لكن ذكر انه لا يمكن تعريف الحديث الحسن الا بعد تقسيمه الى قسمين فقسمه الى الحسن لذاته والحسن لغيره فقال ابن الصلاح بعد ان ذكر تعريفات الحسن قال كل هذا مستبهما لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح وقد امعنت النظر في ذلك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عفوا قال وقد امعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين اطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح ان الحديث الحسن قسمان بعد ان نظر في تعريفات المتقدمين اتضح له انه لا بد من تقسيمه الى قسمين حتى يتم تعريف هذا الحديث الحسن قال احدهما الحديث الذي لا يخلو رجال اسناده من مستور لم تتحقق اهليته غير انه ليس مغفلا كثير الخطا فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث اي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب اخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بان رويا مثله او نحوه من وجه اخر او اكثر حتى اعتضد بمتابعه من تابع راويه على مثله او بما له من شاهد وهو ورود حديث اخر بنحوه فيخرج بذلك عن ان يكون شاذا او منكرا شاذا ومنكرا وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل اذا هذا القسم الاول وبدا بالحديث الحسن لغيره الحديث الحسن لغيره ونزل عليه كلام امام الترمذي وسياتينا ان شاء الله كلام امام الترمذي في تعريفه للحديث الحسن لانه اشترط له ثلاثه شروط اشترط له ثلاث شروط وذكره الحافظ بن حجر في الكلام الذي تقدم ثم قال القسم الثاني ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه غير انه لم يبلغ درجه رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والاتقان هذا وجه الشاهد انه يقصر عنهم في في الحفظ والاتقان عبر عنه الحافظ بن حجر فان خف ضبطه وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفلد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا مع سلامه الحديث من ان يكون شادا ومنكرا سلامته من ان يكون معللا وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك وكان الترمذي ذكر احد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الاخر هذا محصل كلام ابن الصلاح عليه رحمه الله والحافظ ابن حجر لخص هذا الكلام وان كان يخالفه في كون الترمذي قصد تعريف نوع والخطابي قصد تعريف نوع اخر لكن عموما انه لخص لنا كلام ابن الصلاح في هذه الفقره او في هذا السطر وبين فيه ان الحديث الحسن ينقسم الى قسمين حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره لكن اشار الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ان الحسن لغيره لا يقتصر على روايه المستور اذا اعترض لان في كلام ابن الصلاح يوهم كلامه وان كان لا يريده انه مقصور فقط على روايه المستور الذي لم تتحقق اهليته لكن الامر عام في كل من كان ضعفه يسيرًا بل ويدخل في ذلك حتى الانقطاع اليسير كما يذكر كما سياتي عن الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله لذلك في هذا الموضع في في النزهه قال الحافظ نحو نحو حديث المستور اذا تعددت طرقه لم يقل حديث المستور فقط ولم يقتصر فقط على حديث المستور فين نكت بين واوضح ذلك اكثر فقال وليس هو في التحقيق مقصورا على روايه المستور بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطا وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس اذا عن عن وما في اسناده انقطاع خفيف فكل ذلك عندهم من قبيل الحسن بالشروط الثلاثه اذا عند ابن الصلاح وعند ابن حجر ان الحسن لغيره انما هو روايه الضعيف او ما كان فيه ضعف يسير ضعف محتمل او ضعف يسير هذا بالنسبه للحديث الحسن لغيره وهذا سياتي ان شاء الله لان كما ذكرت سيذكره ابن حجر في موضعيه اللائق به اما الحسن لذاته فالقصور فقط في حفظ الراوي يتعلق بقلتي حفظه وبخفته ضبطه بالنسبه للراوي لراوي الحديث الصحيح فالمقارنه تكون بين راوي الحديث الصحيح الذي وصفه بتمام الضبط وراوي الحديث الحسن الذي يقل ضبطه عن راوي الحديث الصحيح لكن هذا خفه الضبط هذه لا تنضبط كما ذكر السخاوي عليه رحمه الله قال بان خفه الضبط التي ذكرها شيخه ابن حجر لا تكاد تنضبط وهذا حق فليس لها ضابط معين لكن بمعرفتي احوال الروات ومعرفتي روايتهم وبمكانتهم في الحفظ عموما وفي حفظهم عن شيخ معين خصوصا يمكن ان نعرف ضبط هذا الراوي هل كان في اعلى مراتب الضبط او دون ذلك وذلك بتتبع حال هذا الراوي عند العلماء عليهم رحمه الله وكلام اهل العلم فيه وتتبع مروياته فتعطى له المرتبه اللائقه به وقد يكون الراوي الذي وصف بخفه الضبط قد يكون حديثه صحيحا ايضا في بعض الشيوخ مثلا ان يكون متقنا لحديث شيخ من الشيوخ حافظا له لكن لبقيه الشيوخ قد يكون حفظه اقل قد يكون حديثه صحيحا اذا روى من كتابه ويقل حفظه ويخف حفظه اذا روى من حفظه ايضا لذلك الراوي قد لا يحكم على حديثه بالحسن مطلقا ولا يحكم عليه بالصحه مطلقا قد نحكم على حديثه بالحسن باعتبار قراء تدل على خفه ضبطه وقد نحكم على حديثه بالصحه باعتبار قراء اخرى تدل على انه حفظ هذا الراوي ولا شك ان خفه الضبط هو انزال للراوي من مرتبتي الثقه ومرتبه الحفظ الى مرتبه هي دونها وسبب ذلك وقوعه في اخطاء واوهام في بعض روايته او اضطراب او غير ذلك من المخالفات التي يخالف فيها الروات الثقات فإذا وجدنا ان هذا الراوي قد اخطا في روايات واضطرب فيها او وهم او خالف من هو اوثق لا شك ان هذه الروايات تنزل من درجه الصحه والحسن الى درجه الضعف لان هذا الراوي ثبت عنه بعض الاخطاء ما نزل من درجه الثقه او درجه الحفظ الا لما وقع في اوهام وقع في اخطاء والا لو كان <تصفيق> <تصفيق> عفوا لو كان حافظا ولم يقع في اوهام واخطاء تكون مرتبته بالمرتبه العليا مع اصحاب الحديث الصحيح ولذلك نجد ان العلماء عليهم رحمه الله قد يعلون حديث الصادق قد يعلن حديث الصدوق خاصه اذا خالف غيره من الثقات اذا تفرد بحديث ولا يمكن ولا يتحمل هو هذا التفرد عن شيخين مكثرين مثلا وله تلامذه وحفاظ عنه فياتي الصدوق وينفرد عن هذا الشيخ وليس هناك قراء تدل على صحه انفراده عنه فهنا قد يعلل النقاد هذا الحديث لوجود هذا الراوي الذي لا يتحمل تفرده او لمخالفته لغيره من الثقات فينزل حديثه من الصحه والحسن الى درجه الضعف والشذوذ والنكاره ولذلك نجد ان الحديث الحسن هو اصعب الاحكام في الاحاديث ولما ذكره الحافظ الذهبي عليه رحمه الله في الموقظ قال ثم لا تطمع بان للحسن قاعده تندرج فيها او تندرج كل الاحاديث الحسان فيها فانا على اياس من ذلك يقول لا تطمع ان تجد قاعده يمكن من خلال هذه القاعده ان ندرج كل الاحاديث الحسان في هذه القاعده قال انا على اياس من ذلك لماذا قال فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن او ضعيف او صحيح بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده وهذا حق فان الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن ان يرقيه الى رتبه الصحيح فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما اذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح اتفاق اراد ان صاحب الحديث الحسن او راوي الحديث الحسن ما نزل من درجه الصحه الى الحسن الا لخفه الضبط الا لضعف ما في هذا الحديث في هذا الراوي فلو كان حافظا لوصفنا حديثه بالصحه لكن لما كان فيه شيء ونوع من الضعف نزل الى الحسن فننظر في هذه الروايات فاذا وجدنا ان هذه الروايه من الروايات التي اخطا فيها والتي من اجلها نزل حفظه وخف حفظه فاننا فاننا نضعف هذه الروايه ولا نحسنها ان وجدنا ان هذه الروايه مما قد يكون حفظها واتقنها فاننا نحسن حديثه لذلك لما تكلم الذهبي عن روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ذكر قال ولسنا ممن نعد نسخه عمرو عن ابيه عن جده من اقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من اجل الوجاده ومن اجل ان فيها مناكير لان هذه الروايه اختلف فيها العلماء منهم من صححها ومنهم من ضعفها لكن الذي استقر عليه اهل العلم ان هذه الروايه روايه حسره من اجل قضيه الوجاده من جهه ومن اجل ان عمرو بن شعيب صادق وكذلك وجدت مناكير في روايته فقال فينبغي ان يتامل حديثه ويتحايد ما جاء منه منكرا ويروى ما عدا ذلك في السنن والاحكام محسنين لاسناده فقد احتج به ائمه كبار ووثقوه في الجمله وتوقف فيه آخرون قليلا وما علمت أن أحدا فركه قال ينبغي أن نتأمل هذا الحديث ننظر في أحاديثه إذا وجدنا ما أنكره أهل العن فإن هذا يدخل فيه الضعيف إذا لم ينكره أهل العن فإننا نحسن حديثه وكذلك يتعامل مع جميع من وصف بأن حديثه حسن وهو من قيل فيه أو من يقال فيه صدوق حسن او لا باس به او ليس به باس او اي عباره من العبارات التي تدل على انه نزل عن درجه الحديث الصحيح ف هذا مجمل تعريف الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله للحديث الحسن فراينا انه اشترط جميع شروط الحديث الصحيح الا في شرط تمام الضبط فانه وصف راويه بانه يكون خفيف الضبط يعني ينزل درجه عن اصحاب الحديث الصحيح وكذلك وهذه وهذا الشرط والشروط الاخرى تخرج الحديث الضعيف تخرج الحديث الضعيف لذلك قال وخرج باشتراط باقي الاوصاف الضعيف وخرج باشتراط بعض باقي الاوصاف الضعيف اذا هذه الاوصاف المشتركه بين الصحيح والحسن الا في قضيه الضبط هذه تخرج الحديث الضعيف فيكون الحديث الصحيح والحديث الحسن اشترط فيه خمسه شروط يختلفان فقط في قضيه ضبط الراوي فالضعيف اذا فقد شرطا او فقد شرطين او اكثر من شروط الصحيح والحسن مثلا كالعداله كالعداله فحديثه يكون ضعيفا مثل حديث الكذاب او حديث المتهم او الفاسق هو نوع من انواع الحديث الضعيف او فقد شرط الاتصال مثلا كان يكون معضلا او منقطعا او غير ذلك يكون من قبيل الضعيف او وجد فيه الشذوذ او العله يكون ايضا من قبيل الحديث الضعيف فقد يكون في الضعيف وقد يفقد شرطا واحدا وقد يفقد اكثر من شرط شرطين او ثلاثه او اكثر من ذلك وهذا سياتي ذكر انواعه لان مكان هنا يتكلم فقط عن الحديث الحسن لذلك قال بعد ذلك وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وان كان دونه ومشابها له في انقسامه الى مراتب بعضها فوق بعض فالصحيح والحسن يشتركان يشتركان في الاحتجاج والاخذ بدلاله هذين الحديثين وان كان الحسن دون الصحيح في الرتبه لخفه ضبط الراوي ولذلك يحتج العلماء عليهم رحمه الله بأحاديث صدوق واحاديث الذي قيل فيه ليس به باس بل قد نجد في الصحيحين وتقدم الكلام على هذا الامر في الصحيحين من وصف حديثه بانه حسن مع ذلك احتج به البخاري واحتج به مسلم واحتج به ائمه الاسلام فبعض الرواة الذين في الصحيح قد لا لا يصلون او لا ينزلون إلى درجة الحسن وقد تقدم ذكر بعض الأسانين التي ذكرها الحافظ بن حجر أنها من صح الأسانين ثم ذكر دون تلك الأسانين وبعضها لو كانت في غير الصحيحين لو وصفنا الحديث بأنه حسن فهذا كله دليل أن العلماء يحتجون بحديث الصحيح وحديث الحسن وتتفاوت الرتب رتب الصحيح وايضا تتفاوت رتب الحسن منهم من يكون في اعلى درجه من الحسن ومنهم من يكون دون ذلك لكن لا يصل الى درجه الضعيف لذلك نجد تعبير العلماء يختلفون في الروات رواه الحديث الحسن بعضهم يقال عنه صدوق بعضهم يقال عنه دون ذلك صدوق نجد له أوهام صدوق له أخطاء إلى غير ذلك من التعاريخ الحافظ بن حجر في هذا الموضع لم يذكر مثالا للحسن لم يذكر مثالا للحسن ولعله اكتفى بما ذكره من الأحاديث الحسان والأحاديث الجياد التي تقدم ذكرها تقدم ذكر حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جدة تقدم ذكر حديث محمد بن إسحاف عن حجر أمن محمد بن اسحاق عن عمر بن عاصم عن جابر وهذا تكلمنا عنه وجدتم اسنادا او احاديث بهذا الاسناد نعم عليك بتحافل هذا ذكر اسد واحد انا ذكرته في دعوه داوود هذا الذي ذكر ابو داود اما غيره فلم انا لم اجد شيئا ولذلك نعم بهذا النسخ غير موجود بهذا النسخ غير موجود اي حديث من الاحاديث الا حديث بداوذ فيه محمود بن, بن نعم بن الربيع نعم بزياده رجل وهو حديث واحد في السنن يعني ليس اسنادا مشهورا وهذا الحسن اذا قلت ان الحافظ ابن حجر لم يذكر امثله لذلك اكتفاء بما ذكره من الاحاديث الحسان او الاسانيد الجياد الوارده في كتب السنه بل بعضها وارد في الصحيحين خاصه صحيح الامام مسلم عليه رحمه الله كرويه هيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا الحسن انما نزل درجه عن الصحيح كما ذكرنا لخفته ضبط الراوي لخفه لخفه ضبطه وحفظ راويه فان شاركه غيره في الروايه هنا يعلم ان هذا الراوي قد حفظ هذه الروايه لانه شورك فيها وجاء من يتابعه على هذه الروايه فاطمئن القلب بانه حفظ هذه الروايه فلذلك يرتقي حديثه الى الصحيح فهذا الذي قاله قال عنه الحافظ ابن حجر وبكثرة طرقه يصحح يعني الحديث الحسن لذاته هو يتكلم فقط عن الحسن لذاته بكثرة طرقه يصحح وانما نحكم او يحكم له بالصحه عند تعدد الطرق لان للصوره المجموعه قوه تجبر القدر الذي قصر به ضبط الراوي الحسن عن الراوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحه على الاسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد اذا تعدد كثره الطرق ومجيء الحديث من اوجه اخرى تعطي للحديث قوه تعطي للحديث قوه يحكم له بالصحه وسبب ذلك غلبة الظن ان هذا الراوي الذي خف ضبطه قد حفظها به الروايه وضبط هذه الروايه فصار امره مثل صاحب الحديث الصحيح لان راوي الحديث الصحيح ضبط الروايه راوي الحديث الحسن شككنا هل ضبط هذه الروايه او لم يضبط هذه الروايه ليس في حديثه منكر وليس في حديثه شذوذ ولم يخالف الروااد لكن لما وجدنا انه خفيف الضبط وصفنا حديثه بالحسن بحثنا عن طرق لهذا الحديث في كتب السنه وجدنا انه قد تابعه غيره انه قد تابعه غيره اما فقهه او مثله تابعهه على هذه الروايه فهنا غلب على ظننا ان هذا الراوي لما لم يشذ ولم يروي منكرا ولم يخالف قد ضبط وحافظ هذه الروايه فمجموع هذه الطرق مجموع هذه الروايات مجيئه من اوجه او من وجه اخر اعطاه قوه وجبرت النقص الذي كان فيه وهو خفه الضبط فاصبح حديثه صحيحا فاستوى بكثره الطرق هو وغيره من اصحاب الحديث الصحيح لان الفرق الذي كان بينه وبين صاحب الحديث الصحيح هو الضبط لكن هنا ضبطه ارتقى وعلمنا انه حفظ هذه الروايه فاصبح حديثه يوصف كما يوصف صاحب الحديث الصحيح بكونه صحيحا لكن قال لغيره لا لذاته لانه اكتسب هذه القوه وهذه الصحه من مجيئه من طرق اخرى من اسناد اخر من شاهد من متابع فاعطي مرتبه الحديث الصحيح اعطي مرتبه الحديث الصحيح والحافظ ابن حجر اشار هنا الى ان الذي يوصف بالصحه هو من يوصف حديثه بالحسن عند تفرده وعدم مجيئه من طرق اخرى الذي يوصف حديثه بالحسن اذا تفرده هو الذي يوصف حديثه بالصحه اذا تعدد هذا معنى كلامه فاذا جاءت الطرق وجاءت المتابعات وصفناه بالصحه وبهذا الكلام اخرج ماذا اخرج لا لا ضعيف خرج من اول احسن اخرج الحسن لغيره اخرج الحسن لغيره اي انه لا يوصف عنده بالصحه ولو جاء من طرق متعدده ورجاء من طرق متعدده وهنا ذكر الحافظ النوع الثاني من انواع الصحيح وهو الصحيح لغيره هنا ذكر موضع الصحيح لغيره ولم يذكره قبل الحسن ذكر قبله الحسن لذاته ثم ذكر الحسن لغيره لان لغيره. لان صحيحه لغير عفوا لان الصحيحه لغيره اصله حسن جاء من طرق اخرى تعددت الطرق فارتقى من الحسن لذاته الى الصحيح لغيره ولذلك ارجئ ذكر الحسن لغيره الى ذكره بعد انواع الضعيف بعد ان يذكر الضعيف لان اصل الحسن لغيره ضعيف ارتقى بمجيئه من طرق اخرى وهذا معنى الابتكار الذي ابتكره في تصنيفه لهذه النخبه هذا الذي اراده عليه رحمه الله من الابتكار في الترتيب فلو وجدنا تصحيح الائمه لبعض الاحاديث التي فيها من وصف حديثه بالحسن كان نجد مثلا في الاسناد راوي صدوق مثلا لكن وجدنا الائمه يصححونه انما صححوه بالنظر للقراءه بان هذا الراوي قد حفظ هذه الروايه بمجيئه من طرق اخرى وعلم ان هذه ان هذا الراوي لم يخف ضبطه في هذه الروايه بل ضبطه كان تاما وكان كاملا وحفظ هذه الروايه كما حفظها صاحب الحديث الصحيح فلذلك قد يصفون الاحاديث بالصحه لما لها من الطرق لما لها من الشواهد وايضا وجدنا ان وهذا تقدم معنا واشرنا اليه قبل قليل ان في الصحيحين من من الرواتب من يوصف حديثهم بالحسن مع ذلك هي مخرجه في الصحيحين ونصفها بالصحه لان البخاري ومسلم ينتقيان من روايات هؤلاء الرواة ما توبع عليه ما وجدت فيه القرائن بانهم حفظوا هذه الروايات ولو كان روااتهم موثوق في نبي الصدقي بكونه صدوق او لا باس به مع ذلك نحكم على روايتهم بالصحه كروايه زهير بن ابي صانع عن ابيه عن ابي هريره مثلا ففي الصحيح فهي موجوده بكثره في صحيح الامام مسلم عليه رحمه الله وتقدم كلام حافظ ابن حجر عليه رحمه الله ان ابن الصلاح في تعريفه للصحيح لم يذكر الصحيحه لغيره وذكر بان هذا قصور في التعريف بانه قصور في التعريف بل قال وانما قلت ذلك لانني اعتبرت كثيرا من احاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحه الا بذلك يعني لكونها جاءت من طرق اخرى والا اصلها ان تكون حسنه لكن لما جاءت من طرق اخرى ووجدت لها متابعات ولو خارج الصحيح وصفناها بالصحه وصفناها بالصحه وهذه الاحكام السابقه في الصحيح والحسن حيث جاء الوصف منفردا حيث جاء الوصف منفرا كما قول القائل مثلا هذا حديث صحيح هذا حديث حسن وما شابه ذلك فيكون فيه الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره لذلك قال الحافظ ابن حجر في اخر كلامه وهذا حيث يتفرد او ينفرد الوصف حيث ينفرد الوصف تنطبق عليه تلك الاحكام السابقه ثم بعد ذلك ذكر مساله اخرى من مسائل الحسن وهي مساله اذا جمع بين وصفين الحسن والصحه الكلام الاول كله يتعلق حيث ينفرد الوصف حيث يتفرد او ينفرد الوصف والكلام الذي سياتي حيث يجتمع الوصفان في الحديث قال فان جمع اي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فلي التردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمع فيه شروط الصحه او قصر عنها وهذا حيث حيث يحصل منه التفرد بتلك الروايه وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم وغايته ما فيه انه حذف منه حرف التردد لان حقه ان يقول حسن او صحيح وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده هذه المساله التي ذكرها ابن حجر وهي الجمع في الحكم بين الوصفين تتعلق اكثر بوصف الامام الترمذي او باصطلاح الامام الترمذي في جامعه لانه اشهر من استعملها وأكثر من ذكرها في كتابه الجامح أو ما يعرف بالسنن بل أشار الحافظ بن حجر في النكة إلى أن أكثر أحكام الإمام الترمذي على الأحاديث الصحيحة هي الجمع بين الوصفين فقال قل ما يعبر إلا بقوله حسن صحيح يعني أكثر أحكام الإمام الترمذي في تصحيح الأحاديث أن يجمع بين وصفين اثنين حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح الإمام الترمذي عليه رحمة الله لم يفصح عن معنى هذا الاصطلاح لم يبين معنى هذا الاصطلاح عنده الذي استعمله كثيرا ولذلك حاول جمع من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى حاول بيان معنى الامام معنى قول الامام الترمذي في جمعه بين هذين الوصفين حسن صحيح وكثرت بذلك الاقوال كثرت اقوال اهل العلم بذلك وكل قول ورد عليه ايرادات كل قول يذكر في شرح او في بيان معنى كلام الامام الترمذي الا وتارد عليه بعض الايرادات ل ان الجمع بين الحسن والصحه فيه اشكال او استشكله بعضهم باعتبار انه جمع بين اصطلاحين وبما تقدم عرفنا ان الصحيح نوع والحسن نوع اخر فالحسن قاصر عن مرتبه الصحيح بخفه ضبط راوي فكيف يكون الحديث الواحد في ان آل واحد في مرتبه اعلى ومرتبه دنيا وهي مرتبه القبول عموما صحيح وهي المرتبه الاعلى وحسن وهي ادنى منها ولذلك استشكل بعض اهل العلم <تصفيق> كلام امام الترمذي واحاول بيان هذا الاصطلاح يقول الذهبي وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه اشكال بان الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين السنتين لحديث واحد مجاذب هو الحسن لا شك انه قاصر عن الصحيح بالاصطلاح الذي اصطلحنا عليه او بالتعريف الذي عرفناه فاذا وصفنا حديثا واحدا بكونه صحيح وبكونه حسنا هذا لا شك انه يتجاذبه الصلاحان اما ان يكون صحيحا واما ان يكون حسنا فلذلك ذكر العلماء عليهم رحمه الله عده اجوبه على هذا الاشكال من هذه الاجوبه قالوا المراد بالحسن الحسن اللغوي يعني من حيث البلاغه بلاغه الكلام في اللفظ والمعنى والصحه هي الاصطلاحيه حسن يعني كلام حسن كلام بليغ معننا ولفظا وصحيح الصحه الاصطلاحيه لكن هذا طبعا جواب بعيد عما اراده الامام التربوي وفيه اشكالات وترد عليه اعتراضات وايرادات لان كثير من الاحاديث لم يصفها بذلك وصف بعض الاحاديث بكونها صحيحه هل يقال فيها بانها ليست حسنا من يعني الناحيه اللغه فهذا لا شك انه بعيد كل البعد ان يريده الامام الترمذي عليه رحمه الله ان لا تكون هذه الاحاديث التي لم يصفها بالحسن ان لا تكون بديغه لفظا ومعنى ذهب بعضهم منهم الامام ابن كثير عليه رحمه الله ان قوله حسن صحيح مرتبه بين الصحه والحسن مرتبه بين الصحه والحسن فهي دون الصحيح وفوق الحسن دون الصحيح وفوق الحسن لكن هذه ايضا ورد عليها بعض الارادات منها انه وصف كثيرا من الاحاديث بهذين الوصفين حسن صحيح وهي في اعلى مراتب الصحه بل وصف بذلك ما جاء من أصح الأسانيد من أصح الأسانيد التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله وصفها بكونها حسن صحيح فلا يمكن أن تكون أنزل من الصحيح وقد نجد أحاديث وصفها بالصحة فقط وهي دونها في المرتبة وهي دونها في المرتبة إذن ف ف <تصفيق> ثم ان غالب احكامه كما ذكر الحافظ ابن حجر انه وصف الاحاديث بكونها بهذين الوصفين فعلي فعلى هذا الكلام تكون الاحاديث الصحيحه في اعلى مراتب الصحه قليله بالنسبه للاحاديث التي دونها وهذا لا شك انه ايضا بعيد كل البعد الحافظ ابن حجر حاول هناك اجوبه اخرى غير هذه الاجوبه لكن الحافظ ابن حجر حاول ان يجيب عن هذا الاشكال وذكر ان هذا الاشكال يندفع باعتبارين وجوابين الاول ان يحصل للناقل عفوا ان يحصل للناقد ليس للناقل التردد في الناقل ان يحصل للناقد التردد في مرتبه الناقل لهذه الروايه هل هو في مرتبتي مرتبه من يصحح حديثه او مرتبتي من يحسن حديثه بعباره اخرى هل هو ثقه او صدوق الناقد الحاكم الذي يحكم على هذه الروايه حصل له تردد هل هذا الراوي في هذه الروايه سواء راوي واحد او اكثر هل هو ثقه او صدوق فيحكم على حديثه اما ان يكون حسنا اذا كان صادقا واما ان يكون صحيحا اذا كان ثقه لكن هذا الاعتبار مشروط من ان يكون ياتي الحديث باسناد واحد ان يكون الحديث باسناد واحد يعني يتفرد به الراوي ليس له الا اسناد واحد الا طريق واحد فيتردد الناقد في هذا الراوي في راو من الرواة او في راويين على حسب من هم موجودون في الاسناد هل هذا الراوي ثقه فنقول صحيح او صدوق فنقول حديث حسن فيكون باعتبار من انزل هذا الراوي عن درجه الصحه يكون حسنا وباعتبار من وصفه بالثقه وان حديثه صحيح يكون صحيحا اختلفت انظار النقاد فيه وتردد فيه الذي يحكم على هذا الحديث اما ان يلحقه بالصحيح او يلحقه بالحسن فهذا التردد جعله يصفه بالوصفين جعله يصفه بالوصفين وجمع بين هذين الوصفين وحذف حرف التردد حذف حرف التردد فقط وجمع بين الوصفين واضح هذا الجواب ولا لا واضح هذا الجواب الان معترض ايضا بل الذي اعترض عليه هو الحافظ ابن حجر نفسه اعترض على هذا الجواب وذكر ثلاثه اوجه للاعتراض الوجه الاول قال يعني محصل كلامه لو اراد الترمذي ذلك لاتى به او التي هي للتخيير او التردد فيقول حديث حسن او صحيح هذا واضح الترمذي جمع بين الوصفين قال حسن صحيح وهذا الجواب يقول بان الترمذي الترمذيه تردد في الناقل تردد في الراوي هل صادق او ثقه لاختلاف النقاد فيه بعضهم وثقه بعضهم لم يوثقه او انزله درجه عن الثقه تردد الترمذي لكن لو تردد الترمذي لوصفه لقال حديث حسن او صحيح ياتي بحرف التردد هذا الجواب الاول ويزاد فيقال في مثل هذا لا يحسن حذف التردد او حرف التردد لانه يلتبس ويشتبه فكان الاولى لو كان لو ان الترمذي اراد ذلك لكان الاولى ان يذكر هذا الحرف ويقول حسن او صحيح والامر في ذلك سهل جدا ان ياتي بهذا الحرف لا ان ياتي بواو الجمع انما ياتي ب او التي تفيد التردد او الشك في الراوي وهذا اظهر وا ايضا لو كان ذلك كذلك لاستعمله لا ولو في بعض المواضع لكن في كل الكتاب لم نجد ان الترمذي يستمع يستعمل او التي للتردد انما يستعمل يستعمل واو الجمع يستعمل واو الجمع لو كان للتردد لكان استعمله ولو مره واحده وهذه المره قد تشرح وتبين يعني المواضع الاخرى هذا الجواب الاول الثاني قال ان الترمذي يحكم على الحديث بالنسبه الى ما عنده لا بالنسبه الى غيره بمعنى انه لا يقع منه التردد بمعنى انه لا يقع منه التردد في جميع من حكم على احاديثهم بالوصفين فقد يتردد في راو في راويين في ثلاثه في بعض الروات لا في كل هؤلاء الروات واغلب الاحكام في تصحيح الاحاديث كما تقدم بالوصفين انه يجمع بين الوصفين وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ في النزهه يعني يدل عنده ان الترمذي ينقل اقوال غيره من النقاد في الرواة وهذا لا شك انه ليس من امر الترمذي في شيء نعم بعض الرواة قد ينقل كلام غيره لكن في الغالب انه يحكم بنفسه يحكم بنفسه ولا يحتاج ان ينقل كلام غيره فاذا حكم بنفسه لا شك انه سيعطي لهذا الراوي المرتبه التي تليق به اما ان يكون حسن الحديث اما ان يكون صحيح الحديث اما ان يقول ثقه واما ان يقول صدوق ولا يتردد نعم قد يتردد في بعض الرواة لكن لا في كلهم او في كل هذه الاحاديث ولا يمكن ان يحكم عليهم بالتردد في جميع هذه الاحاديث هذا الجواب الثاني الجواب الثالث انه قد يحكم بذلك على بعض الاحاديث التي لا اختلاف عند كل النقاد في صحتها يحكم على بعض الاحاديث ولا نجد اختلافا في هؤلاء الرواة لا نجد اختلافا في رواة هذه الاسانيد لم يختلف النقاد في مراتبهم انهم في درجه الحديث الصحيح كيف يصفهم او نقول بانه تردد في هؤلاء اروى في راو من هؤلاء الرواة هذا جواب الاعتراض ايفن حجر على هذا الجواب مع ذلك يقول في النكت لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان اقرب الى المراد من غيره واني لاميل اليه وارضيه يعني يقول انه لو سلم من الاعتراض لكان اقرب مع ذلك يميل اليه ويرضيه يميل اليه ويرضيه ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما يترتب على هذا التاويل وعلى هذا الجواب قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لان الجزم اقوى من التردد وهذا حيث التفرد يعني فما حكم عليه الامام الترمذي بكونه حسن صحيح يكون دون ما حكم عليه بكونه صحيح فقط يعني ياتي بوصف الصحه فقط ولا يصفه بالوصفين فحديث صحيح اعلى من حديث حسن صحيح هذا حيث التفرد يعني حيث جاء الحديث من طريق واحد واذا جاء من طرق هذا سياتي الاعتبار الثاني والجواب الثاني هذا حيث تفرد وكان الحديث فردا يكون حسن صحيح دون قوله صحيح لان مبنى ذلك على التردد في الراوي مبنى هذا الحكم على التردد في الراوي هل هو ثقه او صدوق ولا شك ان الراوي الذي يقال فيه ثقه حافظ من غير تردد فيه اعلى من الراوي الذي تردد فيه الناقد او تردد فيه النقاد او اختلف فيه النقاد بين توثيق في المرتبه العليا او انزاله الى مرتبه دونها فلذلك كان حديث من قيل فيه حسن صحيح دون من قيل فيه صحيح وهذا متى نحتاج اليه في الترجيح اختلف حديث او اختلف وجدنا اختلافا في اسنادين إسناد قال فيه التلمذي حسن صحيح وإسناد آخر قال فيه التلمذي صحيح مثلا اختلف الحديثا فهنا نحتاج إلى ترجيح لم نجد قراء على هذا القول الذي تبناه الحافظ بن حجر يكون ما قال فيه صحيح أعلى مما قال فيه حسن صحيح صحيح مما قال فيه حسن صحيح لكن هذه النتيجه التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله مبنيه على ان مراد الترمذي الترمذي ذلك وهذا لا شك يصعب الاسناد اليه وتقريره لان الايرادات التي اوردها الحافظ نفسه نشك انها قويه ثم ايضا نتيجه ذلك ان الاحاديث التي وصفها الترمذي بالحسن والصحه دون التي وصفها بالصحه وهذا بعيد لانه قد يصف احاديث وردت باصح الاسانين بالوصفين وتكون اعلى احيانا من الاحاديث التي وصفها بمجرد الصحه تقدم معنا وهذا طبعا هذا كله شرطه تفرد الروايه تقدم معنا حديث فرد تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر وكما قال المسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث وهو حديث نهى عن بيع الولاء وهبته هذا خرجه الامام الترمذي ايضا ووصفه ب كونه حسن صحيح هل تردد الناقل الناقد في الناقل عبد الله بن دينار ثقه وعبد الله بن عمر صحابي والحديث من اصح الاحاديث على اختلاف فيه لكنه خرجه الامام مسلم خرجه الامام مسلم وهو صحيح باعتبار هذا الاسناد وفرد ايضا ووصفه بانه حسن صحيح فلا مجال لان يقال تردد الناقل الناقد في الناقد واذا اردنا ان نبطل هذه القاعده التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله اذا الى ماذا نحتاج نعم جمع الاحاديث الافراد التي صححها الترمذي بحسن صحيح وننظر في هذه الاحاديث هل هي باصح الاسانيد ولم يختلف في روايتها لم يختلف النقاد ولا الترمذي في هؤلاء الرواة بانهم ثقات فلو وصفها بكونها حسن صحيح لا شك اننا سنبطل هذه القاعده وهذا مثال على ذلك وامثله كثيره في هذا الباب هو استبعدها الحافظ ابن حجر في النكث لهذه الارادات لكن قال هذا اقرب الى مراد الترمذي وارتضاه ولذلك ذكره في النزهه هذا حيث حصل تفرد الراوي بالروايه والا اذا لم يحصل التفرد فاطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار اسنادين احدهما صحيح والاخر حسن هذا الاعتبار الثاني الذي ذكره ابن حجر حيث لا يحصل التفرد اي ان الحديث يروى من طرق اخرى ولم يتفرد به من يتردد النقاد فيه لم يتفرد به الراوي انما جاء من طريقين او اكثر فنظر الترمذي الى هذين الطريقين فوصف الحديث باعتبار الطريقين طريق حسن وطريق صحيح طريق حسن وطريق صحيح فجمع بين الوصفين جمع بين الوصفين وغايه ما فيه انه حذف منه حرف الجمع حديث حسن صحيح وكان حقه ان يقول حديث حسن وصحيح حسن وصحيح وهذا الذي عناه ابن حجر لما ذكر الاعتبار الاول اذا رجعنا الى كلامه في الاعتبار الاول قال في اخره وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده اي يقصد الاعتبار الثاني من الذي بعده اي الاعتبار الثاني حذف منه حرف العطف الاول حذف منه حرف التردد الثاني حذف منه حرف العطف ويتابع عليه بالاعتراض الاول الذي اجاب به هو في النكث لو اراد التلميذي ذلك لاتى بحرف الواو لاتى بحرف الواو التي هي للجمع فيقول حسن وصحيح ففي مثل هذا لا شك أنه لا يحسن الحف إنما الذي يحسن هو ذكر الحرف حتى لا يحصل الاشتباه والانتباس والأمر في ذلك سهل وأيضا نقول كما ذكرنا في الأول أنه لم يستعمله في كامل الجامع لو كان كذلك لاستعمله لا ولو في بعض المواضع لكنه لم يستعمله في جميع المواضع أيضا قد يستعمله في في الحديث الذي كثرت به الطرق وجاء من وجهين وكلاهما صحيح قد ياتي تاتي احاديث من طريقين وكلاهما صحيح كيف يصف هذا بالحسن وهذا بالصحه فاذا هذا ايضا هذا الجواب ايضا معترض نتيجة هذا الجواب الذي ذكره الحافظ بن حجر قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي إذا انعكس الأمر أي على اعتبار ورود الحديث من طريقين أحدهما صحيح والآخر حسن يكون أقوى وفوق ما قيل فيه حسن صحيح فقط لانه ورد من طريق واحد وانا شاك ان كثره الطرق تقوي واقوى من الطريق الواحد الاعتبار الاول او اذا كان صحيح هذا دليل انه حديث فرد لم يرد الا من طريق واحد حديث صحيح حسن صحيح ورد من طريقين ورد من طريقين وهذا على هذا او هذه النتيجه نحتاج اليها كما قلنا في الترجيح لكن اذا كان الترمذي اراد ذلك اذا كان الترمذي اراد ذلك والظاهر انه لم يرد ذلك هناك جواب اخر ذكره ابن دقيق العيد عليه رحمه الله واشار اليه ابن حجر في النكت وذكر انه احسن ما قيل في دفع هذا الاشكال وهذا اقرب ما قيل في دفع الاشكام وان كان قد يكون فيه بعض الاعتراضات يقول ابن دقيق انه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وانما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه اذا اقتصر على قوله حسن فالقصور ياتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته وشرح هذا وبيانه انها هنا صفات للراوي تقتضي قبول الروايه وتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والاتقان مثلا فوجود الدرجه الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمه بالكذب لا ينافي وجود ما هو اعلى منه كالحفظ والاتقان فاذا وجدت الدرجه العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق فيصح ان يقال في هذا انه حسن باعتبار وجود الصفه الدنيا وهي الصدق مثلا صحيح باعتبار الصفه العليا وهي الحفظ والاتقان ويلزم على هذا ان يكون كل صحيح حسنا يلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة وهذا موجود في كلام متقدمين هذا كلام ابن دقيق العيد يقول أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح يعني الذي عرفناه به أن الحسن قاصر عن الصحيح هذا إذا كان أردنا أن نعرف الحسن لحاله أما إذا جاء الوصفان إذا جاء الوصفان حسن صحيح لا يفهم الحسن منه اراده الحسن الذي قصر عن درجه الصحيح لذلك قال فالقصور ياتيه من قيد الاقتصار القصور ياتي اذا اقتصرنا فقط على الحسن اما اذا وصفنا الحديث بوصفين فلا ننظر الى تعريفنا للحديث الحسن بانه ما قصر عن الصحيح انما يدخل في الحسن هنا الصحيح ويدخل في الصحيح الحسن وذلك بالنظر إلى هؤلاء الروات أن هؤلاء الروات لا شك أن فيهم صفات متعددة فيهم صفات متعددة صفة الحفظ التيقظ صفة الفهم الإتقال هناك صفة الصدق صفة الأمانة وغير ذلك فهذه المرادة هنا في هذا الراوي أنه حسن صحيح باعتبار هذه الصفات باعتبار صفات هذه الصفات فاذا وجدت الصفه العليا لا شك انها توجد من باب اولى الصفه الدنيا توجد صفه الدنيا فبذل فلذلك وصفناه بكونه حسن صحيح اذ وجدت فيه جميع الصفات صفات الحسن وصفات الصحه منتهى هذا الكلام ان هؤلاء الرواد كلهم ثقات وان حسن صحيح هو اصطلاح للحديث الصحيح ايضا الذي وجدت فيه صفات الكمال وصفات تمام الضبط والصدق والامانه لذلك قال في اخره يلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الاحاديث الصحيحه انهم يعبرون للاحاديث الصحيحه احيانا بانها بانه حديث حسن بانه حديث حسن وهذا باعتبار ما استعمله بعض الائمه عليهم رحمه الله قبل الاصطلاح ان الحديث الحسن ما قصر عن الصحيح لا ننظر الى هذا التعريف فاذا كل حديث ذكر بانه حديث حسن صحيح لا شك انه في درجه الصحه في درجه الصحه وهذا اقرب والله تعالى اعلم لان الترمذي عليه رحمه الله وصف الاحاديث الصحيحه بذلك بل وصف احاديث من اصح الاسانيد بذلك انها حسن صحيح فهذا اقرب الاجوب لذلك والله اعلم بحقيقه الحال <تصفيق> ثم ذكر الترمذي عليه رحمه الله اعتراض بعض اهل العين على الترمذي ذكر الحافظ ابن حجر عفوا اعتراض بعض اهل العلم على الترمذي في التعبير الذي عبر به في كتابه وهو قوله او هو قوله حسن واحيانا يصف هذا الحسن بالغرابه قال فانقل قد صرح الترمذي بان شرط الحسن ان يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الاحاديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه هذا مراد هذا المعترض وهو الذهبي في الموقظه ان الترمذي اشترط في الحديث الحسن شروطا ومنها ان لا يكون غريبا اي ان يروى من غير وجه يشكل عليه انه وصف بعض الاحاديث بالحسن والغرابه معا كيف يجمع بين وصفين متضادين على حسب تعريفه لان الحسن عنده ان يروى من غير وجه لا يكون غريبا كيف يصفه بالغرابه فلا يمكن ان يجمع او ان يجمع بين وصف الحسن ووصف الغرابه لان من شرط الحسن او من شرط الحسن عند الترمذي ان لا يكون غريبا ان لا يكون غريبا هذا هو يعني الاعتراض جواب هذا الاعتراض قال ابن حجر في الجواب ان الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وانما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه او انما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه وهو ما يقال فيه حسن من غير صفة اخرى وذلك انه يقول في بعض الاحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب قد وتعريفه انما وقع على الاول فقط وعبارته ترشد الى ذلك حيث قال في اخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه النحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن هذا كلام الحافظ ابن حجر اي ان هذا الاعتراض الذي ذكره الذهبي وغيره غير وارد وذلك ان الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا اي لم يعرف كل الاحاديث التي وصفها بالحسن مع وصف اخر انما عرف فقط الذي وصفه بالحسن وحده ولم يضف اليه وصفا اخر اخر كلامه او في اخر كتابه عرف الحسن فقط الحسن عندنا واشترط فيه ثلاث شروط من هذه الشروط الا يكون غريبا ان يروى من غير وجه وتعبيره بالحسن وقع على اصناف ذكرها ابن حجر وقع على اصناف وانواع منها احيانا يقول حسن فقط احيانا يصفه باوصاف اخرى حسن غريب حسن صحيح حسن صحيح غريب الى غير ذلك من الاوصاف الذي عرفه هو الاول الذي والذي ذكره مفردا ولم يضف اليه وصفا اخر هذا الذي عرفه وهذا لا يعترض عليه لانه عرفه واصلح عليه ان يروى من غير وجه ولا يكون غريبا فاذا جاء حسن غريب لا ينطبق عليه ذلك لانه لم يرد الحسن فقط انما اراد شيئا اخر لذلك قال الحافظ ابن حجر فعرف بهذا انه انما عرف الذي يقول فيه حسن فقط اما ما يقال فيه حسن صحيح او حسن غريب او حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقال فيه صحيح فقط او غريب فقط وكانه ترك ذلك استغناء بشهرته عند اهل الفن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 المصطلحات التي استعملها في كتابه كالصحيح كالغريب كالحسن الغريب او الحسن الصحيح او الحسن صحيح غريب ففي جمعه منها الاصطلاحات المفردة ومنها الاصطلاحات المضافة بوصف بوصفين ومنها بثلاثة والحافظ ابن حجر ذكر هذه المصطلحات واشار الى انه لم يعرف اما لشهرتها عند اهل الفن عند المحدثين لانهم يستعملونها خاصه الصحيح مثلا مستعمل عندهم ومشهور واما الحسن هو الذي لم يشتهر ولم يكثر استعماله عندهم نعم استعمله بعضهم لكنه لم يشتهر والذي شهره واستعمله اكثر كما يقول شيخ الاسلام بن تيميه وغيره هو الامام الترمذي عليه رحمه الله وان كان مذكورا قبل الامام الترمذي لكن بقله لكن بقله ولذلك اشار الى لذلك عرفه عرف هذا الاصطلاح وذكر ضابطه عنده عند الترمذي لعدم شهرته و كذا لرموضه لانه لم يعتاد العلماء استعمال هذا الاصطلاح في كتبهم ولذلك قال عندنا وقال ايضا وما ذكرنا في هذا الكتاب قال التلميذ عندنا وقال وما ذكرنا في هذا الكتاب اي انه اصطلاح استع... له استعمله في هذا الكتاب فاراد ان يوضح معناه عنده اراد ان يوضح ويبين معناه وشروطه عنده فذكر له ثلاثه شروط ان لا يكون شاذا وان يروى منها غير وجه وان لا يكون فيه راو متهما بالكذب وهذا الذي جعله ابن الصلاح الحسن لغيره ونزل عليه كلام الامام الترمذي عليه رحمه الله بخلاف الخطابي الذي لما ذكر الحسن فانه عزاه لاهل الحديث ولم يقل عندنا او عندي او في استعمالي لذلك قال لما عرف الصحيح قال الصحيح عندهم عند من عند اهل الحديث ما اتصل سنده وعدلت نقلته والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه اكثر الحديث وهو الذي يقبله يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء اذا الخطابي ذكر هذا التعريف وعزاه لاهل الحديث الترمذي ذكر تعريفا للحديث الحسن وعزاه لنفسه انه الصلاح له في كتابه استعمله واراد ان يوضح معناه هنا فقط تنبيه ذكر الحافظ ابن حجر ان الترمذي لم يعرف الا الحسن ولم يعرف الصحيح ولم يعرف الغريب لكن الذي في الجامع في اخر الترمذي يوجد تعريف للحديث الحسن وهذا لا اشكال وايضا بين معنى الغريب عند اهل الحديث لانه لما ذكر الحسن قال قال بعد ذلك وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فان اهل الحديث يستغربون الحديث لمعان ثم ذكر هذه المعاني وهذا لا شك انه تعريف للحديث الغريب تعريف وبيان وتوضيح لمعنى الغريب عنده ولم يسكت عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر انما سكت عن الصحيح والصحيح لا شك انه مشهور عندهم و يعني منتشر هذا الاصطلاح في احكامهم عليهم رحمه الله اما الحسن كما ذكر استعمله بعضهم لكن الذي شهره واكثر من استعماله هو هو الامام الترمذي عليه رحمه الله ثم قال في اخر كلامه وبهذا التقرير يندفع كثيرا من الايرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها فالحمد لله على ما الهم وعلم ولا شك ان بقيت بعض الايرادات خاصه في قضيه الجمع بين الوصيين وكل هذه الاجوبة التي اجاب بها العلماء خاصه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله فيها اعتراضات وترد عليها ارادات وهو الذي اوردها بنفسه عليه رحمه الله هذا يعني كلامه عن الحديث الحسن والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والله تعالى اعلم